بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف راجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافلة إذا كنا عظاما نخبا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي تجرة واحدة فإذا هم بالساهلة هل تلك موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا إذا بلا فرعون إنه طغى فقل ألك إلى أن تذكى وآديك إلى ربك فتخشى فأراه لاية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فناذى فقال أنا ربكم لعلى فأخذه الله فأخذه الله نكال الآخرة ولولا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى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 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاءَ إِذَا رَبُّكَ مُنْتَهَاكَ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إلا عشية أو